إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم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 və Allah əliyəm وَمِنَ və mən ələb mən yətəkiz mə yunfıq məğrəmə və yətərabəc bəkəm əldəvə ələyəm وَمِنَ ələyəm və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 ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنْ مَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ نَارَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَلَطَمُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ الله غفر رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا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 فلهَّهُ ل يَهدقَومَ الظَّالِمِين ل يَزَال بُْ يَانهُم الذي بَ نَربَةَ فيِي قُلوبِهِم إِللاا أَن تَقَّ أُلوبُهُم واللهَّهُ عَليم حَك إ سَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ من أوفى بعهده من الله فاسأبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ عَاهَدَهَا إِنَّهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَبَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءُ يُحْيِي وَيُمِيتِ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيد لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة رَتِمَ مِنْ بَعْدَمَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوسُ الرَّحِيمِ اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّمْ الْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ بسم الله الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع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 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ تِسْبِيلَ لِلَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَرْضَىٰ كَأَنَّهُمْ مَلَائِكَةٌ وَلَا يَضْرِبُونَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِن عَدُوٍّ نََّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ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 وَماَا كانَ المُؤمنِونَ لِيَ صِكَفَّ فَلول نَثَرَ مِن كلُلثِقَةٍ مِنْهُ ط لِتَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه يشرود وانما الذين في <تصفيق> قلوبهم مرض تزادتهم رسًا الى ذي سهم وماتوا وهم كافرون يرون لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا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 فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ نَّبِيٌّ كُُ اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّماتِ وَالأَرضَ فيِي سَّةِأََّ مِن سَُّ ْتَوى عَ العرُوش يدَبِّر الأأَمؤُ مَا مِنْ شَفع إِلَّا مِ دَعد إذنه ذَلِكُم اللَّهُ رَبّكُم فَعبُدُ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عَن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجلوا الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاء هُن واذا مَسَّ الانسان الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ او قَاعِدًا او قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَ اَلَمْ يَدْعُ نَا إِلَى ضُرٍّ مسه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 ثُمَّ اجْعَلْ نَاكُمْ خَنَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا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 اصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَلَلَا كَلِمَةم سَبَقَت مِ الرَبِّكَ لَ قُلضَبَنَهُم فِي مَا فِيهِ يَخْتَ لِفُ وَيَقُونَ لَل قُزِلَ عَلَيْهِ آيَةُب مِر الرَبِّ فَقُل إَِّمَ الغَيبُ للِلهِ فَ ان نِعْمَ مِنَ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا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 غيبت وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم النوج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له تَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَ لَنَا الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْ جَاءَهُمْ إِذَاهُمْ kum mataa alhayati ad-dunya thumma ilayna marji'ukum fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innamal masalul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 فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من شَاءَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرَهْطُ وُجُوهَهُمْ قَتَرًا وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُْ فِيهَا طَالدُون وََّذينَ كَسَبُ السَّئاتِ جَزَاءُ سَيئَة بِمِث لِهَا َتَررحَقُهُمْ ذِلَّ م لهُم مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِمِ كَأََّمَا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 وَيَوْمَ نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا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 فَسَيَقُولُونَ الله فَقُل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال فان انا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 طَيّ شَيْءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا القرآن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 لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون من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 Qad khasir allaziyna kəzəbubi ləqa وَمَا və məkənu muhtədiyəm və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 وَلَا نَفْسِي وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْبِدُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا قُضِيَ آمَنْتُمْ بِهِ ۗ أَلَا إِنَّكُمْ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 وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُم لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن سَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ هو يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ نُن قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لكم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 إن الله لذل فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 İnnəl-عizətə lilləh jəmiyəyə Hüa-səmiyəl-alim əla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 هذا. أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مَتَاعُ في الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا نَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْثُرُونَ لَتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ قلت فاجمع امركم وشركائكم ثم لا يكن امركم عليكم غنته ثم قد الى لي ولا تظررون فان توليتم فما سالتكم من اجر إِنْ أُجِرُّ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنَّعُوهُ بِالْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ غِلَائِفَ وَأَوْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَ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 ثمَُّ بَعثنَا مِن بَعْدِهُِّ سَابَهَونَ إِلَ فِرعوونَ وََمَلَئِهِ بِآياتاتِنَ فَسْتَكْ بَرُوا وَكَُوا قَوًَا مُجْمِ فَلَمَّ جَ أَهُمُ مِنْ عدِنَا قالون صِرُم قال موسى اتقولون للحق لم ماذاكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم نوسى القوما به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما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 وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ دِيَارًا وَاجْعَلُوا ضِيَاعَتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا ۖ فَلِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اتَّخِذْنَا مَلَكًا رَب نَقُؤْ مِس عَلَ أَمْوالهِمْ وَشْتُد عَ قُلُ بِهِم فَلَا يؤمِن حتىََّ يَرَُعَزَابَ الألِيم قَالَ قدَدْ أُجبَ دَعوَتُكُ مَا فَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ غَوْا يَنقَضُّ وَعَدَا حَتَّى كه الغرق قال امنت ان له لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بلأنا بنين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 حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا وكشفنا عنهم عذاب الخزي فِي الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فَأَنْتَ تَكْرِهُنَّ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّدْءُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ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 إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ سَنُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ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 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدَعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ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 تَمَّ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَام مِيم كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ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 أل حينَ يَستَوشونَثابَهُم يَعلَ مَا يسِرونَ وَماَا يُعلنُ إِهُ عَمُم بِذ تِ الصّد صَدَقَ اللهَّهُ العظون